بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى أن صاحب اليد إذا اقر بأن العين لزيدين فما هو المثبت لكون العين لزيدين هل هو أنها دعوى بلا معارض أو هو أنها مدلول التزامي لمجموع اليد والإقرار أم أن هناك طريقا ثالثا؟ فذكر السيد الشهيد قدس سره أنه يمكن أن يقال بطريق ثالث وهو أن إخبار صاحب اليد بأن العين التي تحت يديه لزيدين بلحاظ أن هذا الإخبار من مصاديق من ملك شيئا ملك الإقرار به فحيث إن صاحب اليد مالك لما تحت يديه بمقتضى اماريه اليد فاقراره فيه نافذ فثبوت كون هذه العين لزيد من باب ان من ملك شيئا ملك الاقرار به ولكن هذا الطريق عليه ملاحظتان أشار إليهما الملاحظة الأولى إن هذه القاعدة وهي من ملك شيئا ملك الإقرار به موضوعها من ملك شيئا لا بشرط من جهه الاقرار وعدمه كما لو ملك الطلاق بالوكاله او الولايه فاذا ملك شخص الطلاق بوكالتين او ولايتين ملك الاقرار به فمتى اقر به اخذ به إلا أن إقراره بالطلاق لا يرفع ولايته على الطلاق إذن المراد بالملك هو أن يكون الشيء تحت يده أقر أو لم يقر فهو لا بشرط من حيث الإقرار وعدمه بينما في محل الكلام صاحب اليد مالك لما تحت يده ما لم يقر فإذا أقر بأن المال الذي تحت يده لزيد إن كشف أنه ليس بمالك فلا يكون موضوع القاعدة متحققا فيه فإن موضوع هذه القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به يعني من ملكه بغض النظر عن الإقرار وعدمه بحيث يكون مالكا لحتى لو اقر وأما في محل كلامنا فإن صاحب اليد متى ما اقر انكشف أنه ليس ملكا له فكيف يكون موضوعا لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به والملاحظة الثانية أن من ملك شيئا ملك الإقرار به مما هو من ضمن أفعاله كما لو فرضنا أنه ملك العين فهو يملك أن يهبها أو يمهرها أو يصالح عليها أو نحو ذلك وأما الصفات فهي ليست مما تحت ملكه كي يكون إقراره بها نافذة ومحل الكلام من قبيل الصفات لا من قبيل الأفعال بمعنى ان كون زيد هو المالك لهذا المال هذه صفه وليست فعلا من افعال ذي اليد فاقراره بان هذا المال هو لزيد من الاول هذا ليس اقرارا بما تحته ملكه لان هذه الصفه وهي كون المال لزيد هذه الصفه لا تقع تحت الملك كي يكون الاقرار فيها شنو نافذان وبعباره اخرى ان المقصود بهذه القاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به أن الإقرار نافذ إذا كان اقرارا بشيء يقع تحت الملك وأما الصفات أي صفة كون زيد مالكا للمال من الأول أو عدم كونه مالكا هذه ليست من الأمور التي تقع تحت الملك كي يكون الإقرار بها نافذان فتبين بذلك ان هذه القاعده وهي من ملك شيئا ملك الاقرار به لا تنطبق على محل الكلام وهي الاقرار بان العين لزايد من اول الامر اذن فعند السيد الشهيد قدسات الروح ان ثبوت كون هذه العين لزيدين انما هو ببركة المدلول الالتزامي لمجموع الاقرار واليد كما سبق بيانه هذا تمام ما ذكره قدس سره في ملاحظاته على الوجه الثاني لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به وهو إرجاع هذه القاعدة <تصفيق> للمالكيه وشؤونها ولكن في كلامه ملاحظتان الملاحظة الأولى في بحث حجية اليد في أواخر الأصول تبحث اماريه اليد على الملكية كما بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل وغيره من أعلام الأصول وقع البحث هناك هل أن اليد إمارة على الملكية أم أن اليد إمارة على مطلق الأولوية الأعم من الملكية فالسيد الشهيد بنى على أحد المسلكين وهو أن اليد إمارة على ملكية بأقصى مراتبها يعني الملكية التامة بحيث لا ننتقل إلى مرتبة أخرى إلا إذا قام لدينا علم خارجي بانتفائل مرتبة الأولى فلو قام لدينا علم خارجي أن هذا الشخص ليس مالكا للعين فباليد نثبت أن له حقا في العين إن لم يكن مالكا ولو قام علم خارجي على أنه ليس له ملك ولا حق في العين فباليد نثبت أنه ذو ولاية على العين إذن فاليد إمارة على أقصى مراتب السلطنة ألا وهو مرتبة الملكية ولا يرفع اليد عن ذلك إلا بعلم خارجي بعدم هذه المرتبة ولكن المسلك الآخر وهو الصحيح وهو ما ذهب إليه سيد المنطقة قدس سره في المنطقة في بحثه حول اماريه اليد أن ما قام عليه المرتكز العقلائي اماريه اليد على مطلق الأولوية بمعنى أنه أولى بالتصرف في هذه العين من غيره أما أن هذه الأولوية لكونه مالكان أو لكونه ذا حقين او لكونه وليا على العين فالعين وقف مثلا لكنه ولي عليها او العين ملك لصغير لكنه ولي عليها او انه ماذون من قبل المالك في التصرف في العين فلا تعين اليد شيئا من تلك المراتب بل غايه اليد ان له اولويه في العين لان لا لي الدليل على اقصى المراتب نعم لو دار الامر بين الملكي والغاصب هذا يا غاصب يا, يا مالك ندري انه ليس له حق وليس وليا وليس ماذونا نعلم بانتفاء جميع هذه الانواع من السلطنه فهو اما مالك او غاصب هنا تكون لي دليلا على الملكيه في مقابل الغاص وهذا هو مفاد موثقة حفص بن غياث لو لم يجوز ذلك لما قام للمسلمين سوق فبناء على هذا المسلك الثاني نقول بأن اليد ليس لها دلالات ثلاث كما ذهب إليه السيد الشهيد حيث قال إن اليد لها دلالات ثلاث الأولى ان ما تحت اليد ملك لصاحب اليد أن ما تحت اليد ليس ملكا لزيد أن ما تحت اليد ليس ملكا لثالث وكل هذه المدلولات مداريل لليد الجواب أنه إذا قلنا بأن غاية ما تفيده اليد مطلق الاولويه فلا دلاله لها على نفي الملكيه لغيره لغيره او نفي ان العين وقف مثلا لكن صاحب اليجن ولي عليها وبالتالي اذا أقر صاحب اليد ان هذه اليد ملك لزايد فيقال فالسيد الصدر يقول بان اقراره بان هذه العين ملك لزايد ينفي جنوه ينفي مالكيته وينفي مالكيه بل الثالث فيتوافق الاقرار مع مدلول اليد في الثالث لان مدلول اليد ان العين ليست لثالث كذلك مدلول الاقرار ان العين ليست للثالث فلاجل توافق الاقرار مع اليد في هذا المدلول وهو ان العين ليست لثالث فهذا المدلول شنو تبقى حجه لليد ولكن إذا قلنا بأن اليد لا تنفي لا تنفي أن العين ملك لثالث بل لعل العين شنو وقف أو ملك لثالث إذن فبالنتيجه لا يمكن القول بأنه بعد إقرار المالك على أن العين ملك لزيد فهذا المدلول الثالث وهو ان العين ليست ملكا لثالث هذا المدلول الثالث باق على الحجيه لان هذا المدلول الثالث لم يثبت من شنو لم يثبت من اول الامر بقاعده اليد حتى نقول ببقائه شنو على الحجيه فيعود الامر انه هل يثبت بالاقرار او لا يثبت بالاقرار لا يثبت باليد ويبقى على الحجيه حتى بعد صدور إقرار. حتى لو في على يعني ما على الذي تثبت الأولوية هذا بالأقر بالإقرار تثبتوا لزيد. بالإقرار لزيد. بالإقرار تثبتوا لزيد السين الصدر واللا يثبت بالإقرار. أنا أنا على هذا المبنى المتكي المتكي فقط. أما انت رحت انت رحت لجهة ثانية. اليد هي التي لا تثبت إلا الأولوية مو الاقرار شيخنا اليد هل تدل على الملكية أو على الأولوية هذي اليد مو لإقرار زي. اليد نقول لا تثبت إلا شنو شنو الأولوية هذه الأولوية زالت بالإقرار هو قال العين ليست ملكا لملك من فأولويته في العين نعم زالت الان ثبوت الملكيه لزيد الذي اقر له بالاقرار لو بالمدلول الالتزامي لمجموع الاقرار والبينه لو بانه دعوى بلا معارض لو بانه من باب قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به هذا بحث بحثه السيد الصادق كلامنا مو في هذا المدلول كلامنا في مدلول ثالث ان هذه العين ليست ملكا لثالث ليست ملكا لثالث السيد الصدر يقول هذا المدلول ثبت باليد وبما أنه لا معارض له فيوقع على الحجية نحن نقول هذا المدلول لم يثبت من أول الامر لعل العين ملك لثالث فاليد شنو ما نفت هذا المدلول وبالتالي فلا معنى لان يقال هذا المدلول باق على الحجيه اذ لا معارضه له هذا ملخص كلامنا الملاحظه الثانيه بانه في بحث في تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي ذكر هناك أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي وجودا وحجيتان. إلا أن يعد المدلول الالتزامي خبرا ثانيا للكلام فكأن المتكلم شنو أخبره بخبرين أحدهما نعبر عنه مطابقي والآخر التزامي بحيث تجري أصالة عدم الخطأ والغفله في شنو؟ في المدلول الالتزامي وراء جريانها هذا يشتغل هذا مطفي المطلب حامي وراء جريانها في المدلول المطابقي وذكرنا في الأصول أن المناط متى يعد المدلول الالتزامي خبر ثاني أن المناط في كون لا تجيب كلمات سيد صدع أنا قاعد أتكلم عن ما أرام وعما يرى الآخر والمناط في كون المدلول الالتزامي خبرا ثانيا أن يكون مقصودا بالتفهيم إما بالأصالة أو في عرض المدلول المطابق مثلا مثلا إذا كان الكلام كناية فالمدلول الالتزامي هو المقصود بالتفهيم دون المدلول المطابقي كما لو قال زيد كثير الرماد فإن المدلول الالتزامي وهو كون زيد كريما هو المقصود أصلا بالتفهيم دون المدلول المطابقي فهنا لا إشكال في أن المدلول الالتزامي يعد شنو خبرا مستقلا وليس تابعا للمدلول المطابق في حجيته وتاره يكون المدلول الالتزامي مقصودا بالتفهيم في عرض المدلول المطابق كما في باب المفاهيم مثلا مفهوم الشرط لو قلنا بان للشرط مفهومان فان منشأ المفهوم دلالة الجملة الشرطية بمنطوقها على العلية المنحصرة مثلا إذا قال المولى إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فيقال بأن لهذه الجملة مفهوما وهو أنه إن لم يبلغ الكرية انفعل بملاقات النجاسة والمفهوم مدلول التزامي والمنطوق مدلول مطابقي فهل حينئذ يكون المفهوم تابعا للمنطوق في الوجود والحجي لا؟ حتى لو سقط المنطوق عن الحجية فإن المفهوم يبقى لماذا؟ لأن المفهوم بمثابة الخبر الثاني للكلام فكأن المتكلم أخبر بخبرين وهو أن الكرية عله للاعتصام والقلة شنو سبب للانفعال فكأنه أخبر بخبرين والسر في جعل المفهوم يعني مفهوم الشرط مثلا بمثابة خبر ثان مع أنه مدلول التزامي للكلام هو أن المتكلم قصد تفهيمه في عرض قصده لتفهيم المدلول المطابقين لا أنه مقصود باتباع بل قصد تفهيمه في عرض قصده لتفهيم المدلول المطابقين لأن المتكلم قصد بيان أمرين أن الكرية علة للاعتصام هذا مطلع وأن الكرية علة منحصرة للاعتصام وبلحاظ المطلب الثاني أن عقد المفهوم فلما كان انعقاد المفهوم ناشئا عن خصوصية في المنطوق وهي إفادة المنطوق للعلية المنحصرة وبما أن المتكلم قصد تفهيم أصل العلية وقصد تفهيم العلية المنحصرة فقد قصد تفهيم المفهوم في عرض قصده شنو؟ لتفهيم المنطوق وحيث ان المفهوم مقصود بالتفهيم عد خبرا ثانيا للكلام فلا يكون تابعا للمدلول المطابق في الحجيه هذا كلامنا هذا ما ذكر في الاصول في بلورات عدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقين وبناء على ذلك فهذا التحليل إنما يتصور في الإمارة التي هي من سنخ الإخبار فالإخبار هو الذي يتصور فيه قصد التفهيم. وهو الذي يقال فيه بان قصد التفهيم للمدلول الالتزام هل هو بالتباع او هو بالاصاله واما الامارات التي ليست من سنخ الاخبار فلا ياتي فيها هذا التحليل ومنها امارات اليد فان اليد ليست من سنخ الاخبار كي يقال فيها بان المدلول الالتزامي لليد كان مقصودا بالتفهيم ام لم يكن مقصودا بالتفهيم هذا ليس من شؤون اماريه اليد وبناء على ذلك نقول حتى لو سلمنا مع السيد الشهيد بان اليد اماره على الملكيه وان اليد دلت على ملكيه ذي اليد للعين بالمطابقه ودلت على عدم ملكيه زيد بالالتزام وعلى عدم ملكيه ثالث بالالتزام فاذا عدم ملكيه زيد وعدم ملكيه ثالث هي مداريل شنو التزاميه فإذا قام الإقرار وقال أقررت بأن هذه العين ليست لي وإنما هي لزيد سقط المدلول المطابقي عن الحجية وهو كون العين لذلي و والمدلول الالتزامي وهو أن العين ليست لزيد أيضا سقط بإقراره نحن قال العين لزين فسقط هذا المدلول وهو انها ليست لزين بقي المدلول ثالث وهو ان العين ليست لثالثه هذا المدلول بما انه مدلول التزامي لا بد ان يسقط عن الحجية بتبع المدلول المطابقي لأن المدلول الالتزامي إنما يبقى على الحجية لو كان خبرا ثانيا وإنما يكون خبرا ثانيا لو كان شنو مقصودا بالتفهيم فبقاء هذا المدلول على الحجية حتى بعد سقوط المدلول المطابقي ببركة الإقرار المعارض غير فنيين إلا أن يدعي السيد الشهيد قدس سروشنو أن اليد لها مداليل مطابقية في عرض واحد لأن هذا من قبيل المدلول الالتزام فاليات تدل على أن ما تحتها ملك لذي اليد ولياد تدل على أن ما تحتها ليست لزيدين واليات تدل على أن ما تحتها ليست لثالثين وهذه المداليل مطابقية وفي عرض واحد، ولكن هذا خلف الفما هو المرتكز من ان انتفاء الملكيه عن غير ذي اليد انما هو بعد ثبوت كون هذه العين شنو ملكا لذي اليد اذن من خلال هاتين الملاحظتين نصل الى ان صاحب اليد إذا أقر بأن العين ملك لزيدين فثبوت كون العين ملكا لزيدين إنما هو من باب حجية إخبار اليد عما تحت يده لا من جهة أخرى كما ذكر السيد الشهيد قدس سره هذا تمام الكلام في هذا الطريق طريق الثاني وإشكال السيد الصدر عليه والمناقشة في إشكال السيد الصدر عليه بقيت خمس دقائق وإن كان الجو حارا الوجه الثالث في تخريج حجية خبر ذلياد ما ذكره سيدنا دامض... قدس سره سيد الخوي ما ذكره سيدنا قدس سروه في التنقيح في الجزء الثاني بأن قال حيث قامت السيرة القطعية على حجيه خبر دليل يد فالسيره على نحو الموضوعية من دون نقطة أخرى بمعنى أن الدليل على حجيه خبر دليل يد هو السيرة. وذلك لقيام السيره على تصديق الشخص المكلف بغسل الثياب في غسلها فلو أمر المولى عبده أو الوالد وولده بغسل الثوب فقال غسلته أخذه بخبره وانعقادها على تصديق الحجام احتجم سيدنا لو ما احتجم وين في الرأس له في الظهر في كليهما والله زين شاف زين. وانعقاد السيره على تصديق الحجام المكلف بغسل موضع الحجامه في اجاده غسله فلو سال المحجوم الحجام هل غسلت الموضع بنحو يطهر فقال نعم فانه صدق بكلامه وانعقاد السيره على تصديق صاحب البيت في طهاره اوانيه فلو دخلنا بيتا لشخص وقدم لنا طعاما في اوان وقلنا لعل الاواني تنجست فقال لا بانها طاهره فانه يصدق بكلامه مع العلم الاجمالي ان هذه الاواني تنجست ولو في يوم من الأيام فكل هذه الموارد شاهد على انعقاد السيرة على تصديق ذي اليد فيما تحت يده بلا حاجة إلى التفلسف وأن نبحث عما وراء السيرة وعن نكتة هذه السيرة فإن لهذه السيرة موضوعية في ثبوت حجية خبر ذي اليد عما تحت يده ولكن السيد الشهيد اشكل عليه بان وجه السيره في هذه الموارد لا ينحصر في حجيه خبر ذريت بعنوانه اذ لعل ملاك السيره في المورد الاول وهو مورد شنو ما اذا امر الوالد ولده بغسل الثوب فقال غسلته يابس قال نشفته زين لعل جريان السيره على قبول خبره من باب ان الامين غير متهم من اؤتمن على شيء لم يتهم فيه فمن باب ان المؤتمن غير متهم يؤخذ بخبره لا من باب حجيه خبر ذي زين امين صاحب يد ولا مصاحب يد امين المؤتمن غير متهام مو بس في خبرة في جميع أموره في العين يا شيخنا هذا مذكوره في القواعد الفقهية يا شيخنا زين ولكن قد يشكل على السيد بأنه فلو لم يكن أمينا كمن وجد الثوب ضالة وجد الثوب ضالة ثم لما سلمه الى مالكه قال له مالك هل غسلت الثوب قال غسلت فانه يؤخذ بخبره عند المتشرعه وان لم يكن مؤتمنا من قبل المالك على شنو على الثوب فلا ينحصر قبول خبره فيما اذا كان مؤتمنا من قبل المالك الشاهد الثاني وهو الحجى قال وَلَعَلَّ مِلَاكَهَا في المورد الثاني إِجْرَاءُ أَصَالَةِ الصَّحَّةِ لأنه غسل الموضع قطعاً لا ندري غسله غسلاً صحيحاً مطهراً أم لا فمقتضى أصالة الصحة في غسله أن يكون تطهيراً خب فلو شك سيدنا فلو شك في انه غسله بماء مطلق ام لا وقال غسلته بماء مطلق وطهرته فهذا ليس موردا لصيد الجريان شنو اصاله الصحه ومع ذلك يقبل خبره لدى المتشرع فماذا يقول السيد هنا زين ولعلم ملاكها في المورد الثالث يعني مورد ما اذا اخبر صاحب المنزل بطهاره اواني ان هذا من موارد توارد الحالتين يعني علمنا بط... بنجاسه الاواني في زمن وعلمنا بطهارة. بطهارتها في زمن فتعارض استصحاب النجاسه مع استصحاب الطهاره ووصلت النوبه الى اصاله الطهاره فانما يؤخذ بخبر لاصاله الطهاره لا للحجيه خبره فيما تحت يده، ولكنه يريد عليها أنه لو افترضنا أنه لا علم لنا بالطهارة فنحن أحرزنا نجاسة هذه الأواني ولم نحرز طهارتها فأخبرنا صاحب المنزل بأنها طهرت فإن المتشرع لا يترددون في قبول خبره فالإنصاف أن جميع هذه الموارد شواهد كما ذكر سيدنا الخوي قدس سره على قيام سيرة المتشرعة على قبول شنوه خبر اليد عما تحت يدي ويأتي الكلام في البقية والحمد لله على الله وجدت ثوبك على <تصفيق> ليش يعتمدون يعتمدون يعتمدون ما لم يكن مد يصرحون في الفقه ما لم يكن متهم يعتمدون